هي ما معنى الأرش مع المثال إن من الخيارات التي نص عليها أهل العلم ما يسمى بخيار الثمن فلو أن رجلا ربنا رجلا في سلعته أو بضاعته مثاله مسألة مصرى ربط ضرع البهيمة حتى تظهر منتفخة أمام الرأي فلما اشتراها وجعلها عنده ثلاثة أيام تبينت حقيقتها فعند فعندئذ له رد هذه السلعة تمام ورد الفارق ورد الفارق كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعكس ذلك لو أن رجلا اشترى سلعة فغبنه البائع الثمن بمعنى باعها باعه باع له السلعة بثمن باهظ ثم تبين له أنها لا تساوي هذا السمن فله أخذ الفارق والذي يسمى بالأرش وهو الفرق بين سمن السلع وقيمتها حقيقية رجل اشترى صلعة معيبة ثم تبين له العيب بع له إما فسخ هذا البيع بالعيب، العيب أو إما أخذ ماذا الارش وهو الفارق بين ثمن السلعة وقيمتها أو سعر السلعة وقيمتها الحقيقية ما معنى أن الرجل باع على بيع أخيه لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه معنى إذا كان رجل إذا كان رجل يساوم البائع في السلعة فلا يجوز لك أن تساوم على سوم ماذا أخيك يعني هو يقول المشتري أنا اشتري بعشرين اشتري أقول لا بثلاثين فيأتي هذا فيقول لا أنا اشتريها بخمسة وعشرين هذا لا يجوز هذا لا يجوز لقولي ولا يسوم أحدكم على سوم يا تمام وكذلك لا يبيع أحدكم على بيع أخيه يعني رجل اشترى سلعة من آخ على أنها بعشرين فجاء هذا فقال طبعنا اشتريها بثلاثين تمام هذا لا يجوز وقلنا هذا مثال على فساد البيع بماذا بالزمن قلنا منهيات البيع فكرنا منها ماذا الزمن صحيح طيب ونتكلم اليوم عن مسائل خاصة بالزمن لا بقيت معنا مسائل خاصة بالزمن تمام المسألة الثالثة التورق التورق لغة نعم الرابع العبد عندكم لا عليك والتورق لغة اخذ من الورق اذا ان نية العاقد هنا هو الحصول على الورق إذ أن نية العاقد هنا هو الحصول على الورق ومثال هذه المسألة يا طلبة العلم هو أن الرجل لما يريد المال وليس عنده فيذهب فيشتري سلعة نسيئة من مكان ثم يذهب فيبيعها في مكان آخر نقدا بأقل من سعرها وهذا إش يسمى في عرف التجاريين نعم وهذا ما يسمى في عرفه اهل التجارات بحرق البضاعة وفيه مذهبان لأهل العلم تذهب الجمهور بحله لانه وقع في الاول بيعا صحيحا فرسيه شروط البيع هل تخلف شرط من شروط البيع في الاول او في الثاني ما جابني احد ما تخلف اي شر اذا فالبيع في الاول صحيح وفي الثاني إيه؟ ايش في الاول والثاني في الاول انه اشترى نسيئة وفي الثاني انه باع نقدا سيكون بيعا صحيحا في ماذا في الحالين فلا يحرم صحيح وهذا مذهب لي الجمهور استدل عليه بالقاعدة الأصل في البيوع للحلم ولا يحرم بيع إلا بماذا إلا بنص مذهب الثاني وهو مذهب لعمر بن لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى وما يشتهر أن عمر وهو ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين هذا ليس بذا من هو خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي لأن الحديث قال ثم تكون خلافة رشيدة على نهج النبوة كم سنة طيب ثلاثون أم أربعون يا رجل نعم طيب وقعت خلافة الحسن سنة كم؟ تسع وعشرين. أنا أذكر جوايا أربعين. صحيح. طيب وهو فعلا قل لي الخلافة سنة تسعة وثلاثين وكان عام أربعين يعرف بعام. الجماعة فهو خامس الخلفاء رجيم وهذا القول نصره جدا الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تبعه إلى مسألة لا ومذهب عمر ابن ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ونصره جدا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونصره جدا شيخ الإسلام ابن ثيميا رحمه الله تعالى وكان يقول فيه الحيل لا تزيد الحرام إلا قبسا الحيل لا تزيد الحرام إلا قبسا صحيح، ودليل ذلك هو الأول. من باع بيعتين في بيع فله أو كسهما أو ربة من باع بيعتين في بيع فله أو كسهما أو ربة أجبني يا إبراهيم أتجد في هذا الحديث دلالة على تحريم التورق لا تجد شكر الله لك ومحمد ليس به دلالة طيب أحسن طيب أولا أنت خرجت بمسألة نوع كان كلامك صحيحا أقول واسمعوا هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على تحريم التورق في الحديث الدلالة على تحريم التورق ظاهرة لا تخفى هرفي العينها يا ابراهيم يشتري سلع من هنا نسيئة ثم يبيعها إيه لنفس البائع نقدا صحيح ما يريد من هذا والتورق مثل صحيح أراك يا إبراهيم قد ايه ايه يعني ظ من حيث لا تدري صحيح يا محمد أنا لا أتكلم عن الإبل الآن أنا أتكلم عن العين ما هو بيع العين يا اخي اجبني ما هو بيع العينة ولا تهرب يبيع له ايه ما يريد من هذا طيب وصاحب التورق طيب اين الخياس اذا ام انك اليوم ظاهري بارك الله فيك هذا دليل ظاهر نص قوي في تحريم التورق تمام وفي الحديث دلالة ظاهرة على تحريم التورق بجامع العلة بينه وبين العين كما هي القاعدة الأمور بمقاصدها كما هي القاعدة الأمور بمقاصدها ولا ترى أن الرجلين صاحب العين والتورق قد اشترك في ماذا؟ في المقصد صحيح؟ فلا يفرق أن باعها لنفس الشخص أو باعها لمن أو باعها لآخر فلا يفرق كونه باعها لنفس الشخص او انه باعها ليه لغيره ثانيا ان هذا البيع بتقرير اهل الاختصاص له ضرر بالغ باقتصاديات الامم لانه يؤدي الى شيء اسمه ايه في اقتصاد من هنا خريج في التجارة او يدرس اه يؤدي الى ايش هذا حرق البداعة تضخم ايش هو التضخم لا تضخم هو ان القوة الشرائية للعملة ايه تقل تمام من القوة الشرائية للعملة إيه؟ تخيل بدل ما كنت تستطيع ان تشتري كذا وكذا وكذا ما صرت تستطيع تشتري ويصبح عندك نقود ولكن هذه النقود ما تستطيع ان, إيه؟ أن تشتري بها شيئا زباد تمام او زباد فالمهم بارك الله فيك فهذا بتقرير الاختصاص ثبت ضرره على اقتصاديات الامم والافراد وكل ما ثبت ضرره تمام تثبت حرمته من جات له من جات الشرع لق للقاعدة لا درر ولا درار وهذا الدليل الثاني الدليل الثالث لما فيه من حيلة على الحلال ما على الحرام لما فيه من حيلة والإسلام قد منع الحيل لا فرق سلامه نعم والإسلام قد حرم الحيل خاصة التي تسقط ماذا واجبا وبهذا يترجح عندنا كزاك الله وخيره وبهذا يترجح عندنا منع هذا البيع وإثم فاعله وإثم فاعله المسألة الخامسة فضل لا في شيء اسمه بيع السلم يا أحمد طالما انتقلت إليه السلعة ولو دفع جزءا من إيه منها ولو لم يدفع وأجل المال كله صارته ملكا له تمام ما نتكلم عنه دلوقتي مسألة السادسة بيع الأجال بيع الأجال أو بيع بالتقسيط بيع الاجال اكتب بها مقدمات بين يدي هذه المسألة المقدمة الاولى ولبيع الاجال في زماننا هذا صور الصورة الاولى وهي باتفاق جائزة. وهي التي يتساوى فيها او التي لا فرق فيها بين سعر النقد وسعر النسيئة يعني هي بعشرين اليوم على اقصاط بكم بعشرين على عشرة اقصاط على مئة قسط بعشرين هذه باتفاق ايه جائزة للقاعدة من جواز تأجيل احد الايه احنا ذكرنا قاعدة في اول الدرس جواز تأجيل احد الإيش؟ احد العواضي تمام للقاعدة من جواز تأجيل احد العواضي لم يكن ربويا لازم تجيب الشرط هذا صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا لقوله فإن اختلفوا فبيعوا كيف شئتم ومن أسلفها فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم طيب الثورة الثانية. وهي التي باتفاق حرام وهي التي تشتمل على بعض الشروط مما يسقط البيع شروط الجواز احنا قلنا البيع لابد له من شروط صحيح صحيح الاصل في البيوع الحل ولكن بماذا؟ بشروط فاذا قولت السلع او قولت السمن صحيح طيب هذا يقع في بيع الاجال بيع الاجال في الوضع الحالي في الواقع اليوم تتضمن شروطا هذه الشروط تدخلها في بيع المجهول مثال ماذا نعم كتابة الأوراق البنكية على بياض اكتبوا هذا ومن هذه الشروط كتابة الأوراق البنكية على بيار لان هذا يدخله في ماذا يدخل هذا البيع في جهالة ثمن صحيح او كتابة او اشتراط الزيادة عند تأخير الاقصاد يعني يقول هو على خمسة اقصاد كل قسط بمئة ولكن شريطة ان لا تتأخر عن يوم كذا بالشهر فان تأخرت عن يوم خمسة يحصل عليك نسبة بنكية تمام الصورة الثالثة وهي التي تتردد ما بين الحل والحرم وهي التي يقول فيها الرجل أبيعك كذا نقدا يعني بعشرين نقدا وبثلاثين نسيئة او النص على نسبة زيادة معينة عند التأجيل كيف يعني يقول لك بتلاثين طب انا, أنا يقول لك زود خمسة وعشرين ايه في المية صيح بيحدث ولا لا صحيح نسبة بنكية او يقولك على ستين شهر بكذا تمانية واربعين شهر بكذا ستة وثلاثين شهر بكذا اربعة وعشرين شهر ايه بكذا صحيح يبا دي الصورة التالتة تمام وهي التي تتردد ما بين الايه ما بين الحل والحرم وهذه موضع الانزام يبدأ المقدمة للأولى المقدمة الثانية هذا التسجيل صح حق من هذا نعم لا تتعجل المسألة بارك الله فيك فمعنى الوقت لا يزال معنا الوقت أم يعني سؤالك هذا أما س... أقول إنك لن تستطيع معي صبرا طيب بصف. طيب هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية وإن لم يحرم بيع التخصيط نصا فإنه يحرم ماذا ذريعة، وقد جاءت القاعدة ما أدى إلى الحرام فهو حرام، ما أدى إلى الحرام فهو ماذا؟ هو حرام. دليل هذه القاعدة ماذا؟ من يذكر دليلا على هذه القاعدة ما أدى للحرام؟ يا رجل فينها من ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم فمنع سبهم مع أن في سبهم مصلح لأنه يفضي إلى ماذا؟ إلى سب الله عز وجل صحيح؟ قال الله تعالى لآدم عليه الصلاة والسلام ولا تقرب هذه فحرم القرب لماذا لأنه زريعة إلى ماذا وحرم النظر بشهوة إلى النساء لأنه زريعة إلى ماذا إلى الزنا تمام الذي نقول هذا البيع لم يحرم نصا يحرم زريعة طيب اكتب الف فانه زريعة الى الحرام من وجوه الاول زريعة للتورق ان الذي يريد ان يتورق يشتريه نسيئة والنسيئة اليوم غالبا لا تباع الا بماذا الا بفرق عن النقد يبقى هو زريعة لبيع تورق ثانيا زريعة لبيع العينة ثالثا زريعة لبيع الديون زريعة للتعامل مع البنوك يعني اليوم البيوع بالتقسيط تدري ان السلع المعمرة دي كلها اصلا مباعة للبنوك، والبنوك تبيعها للاشخاص وتبدأ تحصل منهم عن طريق رواتبهم مع الفضل والزيادة هل يجوز التعامل مع المشاهات الربوية؟ حتى ولو لم يكن التعامل فيه ربا انا اسأل سؤالا هل يجوز التعامل مع منشاها ربوية ولو لم يكن التعامل فيه ربا لانه مؤدي الى ماذا الى استمرار إيه؟ نشاطها صحيح يبقى في عون على الاثم والعدوان فالبيع التخصيص زريع على التعامل مع البنوء لان اليوم بتبقى في ضمانات تسمى بالضمانات البنكية وده موجود زريعة لفتح ابواب الاستراد على مصراعيه قضية دي تم تهملعاش لان انا مش بتكلم عن فتوى شخصية صحيح؟ انا بتكلم عن فتوى ايه؟ لان احد اسباب فتح باب الاستراد على مصراعيه هو هذا البيع هو هذا البيع فعلاً إذا ممكن يتملك سيارة ثلاثة آلاف جنيه مما يؤدي الى وجود فجوة فيما يسمى اقتصادياً جمع تجار في فجوة فيما يسمى بميزان له المدفوعات فيؤدي لاختلال هذا الميزان وبالتالي زيادة الاستيراد على التصدير يؤدي الى ماذا؟ الى اختلال ميزان المدفوعات مما يضر باقتصاديات الايه البلد صحيح لان يؤدي الى اخراج العملة صحيح وبالتالي يؤدي الى ايه الى اختلال عملة البلد في مقابل العملات اللي الاخرى فاذا فهو فعلا ذريعه لهذا ذريعه لهذا هو يتبالعك مسألة دريعة لبيع الديون انا اذكر مثالا شائعا اليوم الجماعة الذين يعملون بالقوات المسلحة يحصلون كوبنات لشراء السلع من, من مكان معين فيروح يبيعها لنفس المكان عينا بيحصل تمام على اساس انه الجيش يحصل منه على اقصاد ويروح هو يبيعها لنفس المكان نقدا فيكون قبض المال بمال مع الفضل والزياد يبقى هو زريعة لكل هذا تمام هتقول لأشياء دي ممكن توجد وممكن أن لا لكن الغالب اليوم انه لا بيع نسيئة الا بكتابة شكاته بنكية الغالب لا بيع نسيئة الا بوجود ماذا بنك في النص صحيح الغالب أنه لا بيع نسيئة إلا من هذا إلا من بالسلع التي إيه؟ تأتي من الخارج فكل هذا في النهاية إيه؟ يضع عند أمامنا قاعدة أن بيع التخصيط لا يتم غالبا إلا بماذا إلا بهذه الاشترافات ويحرم زريعة أو لا أم لا تمام مقدمة الثالثة وهي أما أيضا دعم يريبك إلى ما لا يريبك صحيح قصوا أن هذا البيع ليس بواجب ولا سنة إنما غاية ما فيه أنه مباح ما ينبغي أن نتوسع في المباح يا عباد الله صحيح لأن هذا البيع عليه زين وبهجة ممكن يضر بنا فعلا فيغري الإنسان إغراءا شديد أن يشتري كذا وكذا وكذا وكذا طالما أنه يقدر يتملك سيارة 3000 جنيه صحيح فهو بيع إيه؟ مغري تمام؟ فدعم يريبك إيه؟ يريبك خاصة وداب السلف في مسائل المال كان قال التورع عما فيه شبه تمام فنقول دع يريبك لما لا يريبك وكان من دعب سلفنا رضي الله عنهم التورع الشديد في مسائل المال خاص تذكرون قصة الإمام أحمد لما راهن بعد متاعه عند تاجر يماني فلما جاء يفكر راه أخرج له ليماني متاعين متشابهين فتركوا الإمام أحمد وإيه وانصرف شوف ورعه وابنت الإمام أحمد أو هي واختبشر الحافي في رواية اللي جاءت تقول للإمام أحمد في رواية يا أخت بشر جاءت أحمد تقول إن العسكر يقفون بدارنا فهل لي أن أغزي الغزل على ضوء مشاعلهم فقال انزولي ما غزلت على ضوء المشاعل فتصدقي به تدرون أن الإمام أبا حنيفة جلس سبع سنين كاملة لا يكون لحم ضأم لأن شاة ضاعت في طرق بغداد فخشى أن يأكل الضعن فتكون الضعن من إيه؟ من هذه الشاة الضائعة ولما سبع سنين؟ لنسأل أهل الذكر إلى كم تعيش الشاة أقصى سن تمام؟ قالوا سبع سنين بهذا صار وإما وعلماء لا بالعلم وحده يا عباد الله تمام؟ وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم وبيناهم أمور فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لماذا فأين منا هذه القاعدة الذهبية وصلنا هذا الحديث من القواعد التي يقوم عليها الدين يعني حتى قال نمام ابن رجب هذا الحديث يمثل ماذا ربع الدين ودعم يريبك ربع وإنما الأعمال ربع الدين فنقول هذه المقدمة الثالثة تمام رابعا حكمه القول الاول المن هو قول من سماك بن حرب من التابعين قول سماك بن حرب من التابعين والإمام أبي عمر الأوزعي والإمام أبي عمر الأوزعي قول سماك بن حرب وأبي عمر الأوزعي وهذا عبد الرحمن النسائي نسيت أن أذكر محمد وهو ابن سريج، وهو قول ابن سرين أيضاً والإمام ابن حبان ومنعه واشتد في تحريمه ابن حزم ومن المتأخرين إمام أهل السنة في زماننا علامة الألباني رحمه الله تعالى وحقا هو والله إمام أهل السنن فهذا الرجل ما عاش من ابتلاءات ومنها هجراته المتتابعة من قطر إلى قطر وما يصنع الإمامة إلا الابتلاء حقا والله حتى وقفوا به يوما على الإمارات ليأذن له بالدخول وجلس خمسة عشر يوما بين حدود الإمارات والحجاز فلم يدخل ولم يؤذن له فعاد أذرجه إلى لبنان رحمه الله طيب ودليلهم حديث سماك ابن حرب رحمه الله تعالى من باع بيعتين في بيعة فلا هو أوكس أو ربا ويمكنك أن تستدرك معك بخط آخر أن ممن قال بالتحريم طاووس والثوري أيضا والإمام بن بارك الله فيكم ذكر لهؤلاء يعني أن المسألة ليست ألبانية قضى الناس يهول او قل يشوش يقول هذا قول الباني تمام هكذا وكأنه يعني قول قسيس او راهب تمام فلذكر لهؤلاء تعلم ان المسألة اقدم من شيخنا بزمان من شيخنا بإيه؟ بزمان لكن فعلا بعض الناس لما يريد ان يتبع هواه وان يطرد دلالات النصوص فانه ألسقها بالشيخ رحمه الله يعني الاسف وجدتها كثيرا رجل يريد ان يقول بقول في مسأله لك والرد على الالباني لماذا هذا العنوان الضخم؟ وكأن المسألة اختراع الباني. تمام؟ فأقول صحيح رحمه الله. فقال صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فلاه أوكسهما أو ربا فالصرع سماك ابن حرب رحمه الله يعني هناك من اهل العلم من وصله يا رجل فقال ان يقول الرجل ان يقول الرجل ان كان بنقد فبكذا وكذا أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا وكذا وإن كان إلى أجل وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا يقف واقفة عند تفسير سماك ابن حرب رحمه الله تعالى. فسماك ابن حرب من التابعين. منهم التابعين مطية من الصحابي ومات على ذي. تمام. وقد أدرك قريبا من ثمانين صحابي. وهذا مما يقوي تفسيره للحديث. فايه لأسباب لما هذا التفسير قوي وليس بضعيف كما قال ابن القيم وكلام ابن القيم ليس بذا رحمه الله لماذا للأسباب الأثير الأول أنه أدرك ثمانين صحابيين والظن أن من يأخذ الرواية يأخذ له الدراية معه أدرك ثمانين صحابيين ثانية أن تفسير الراوي حجة لان من يأخذ الرواية يأخذ الدراية ثالثا انه لم يخالفه فيه غيره وعدم مخالفة غيره له لا شك هو دليل على ماذا على قوة تفسيره رابعا ما هل له بعضهم من أن الحديث معناه تحريم بيع العين لماذا تجيب على هذه الشباة يا محمد لو قالوا لك أن الحديث تمام في تحريم بيع العين ولا تعرض له لمسألة التقصيد فلماذا تجيب أخونا أحمد ما عندك طيب يجاب عن ذلك بأجوبة للأول وكون الحديث فصر بالعين لا يمنع من تفسيره بماذا بالتقصيد أيضا صحيح إذ القاعدة اللغوية الشهيرة ونسيتهم وطالما أدندن على هذه القاعدة حمل الكلام على جميعه معانيه أو على أكثر من معنى طالما لا تنافي بين, بين المعاني إيش معنى القاعدة ربنا قال إن عرضنا الأمانة لما جئ سيدنا عليه فسر الأمانة بالصلاة وجيه غير فصر الأمان بالتكاليف الشرعية كلها مسالس بالعقل في تنافي بين التفسيرات الثلاثة طيب بأحمل الآية على معنى واحد ليه ما هو العقل ولا تكاليف إلا بماذا ومن أعظم التكاليف الشرعية ماذا ما مفيش تنافي تمام ولعل من ثوائد القليلة التي كان يفيدنا بها شيخنا الدكتور جميل رحمه الله كان يقول ولا يمنع عندي من حمل الآية على هذه المعاني جميعا لأنها لا تتنافي تمام ومثال تفسير النفير في سورة الإسراء ففسروا بعض المفسرين بالقوة العسكرية وفسروا مفسرون متأخرون بأنه الإعلام في تنافي وجعلناكم اكسر نفيرة يعني قوة عسكرية وايه واعلاما صحيح والشيخ ابن عثيمين رحمه الله زكى هذا جدا وقال يجوز حمل الكلام على اكسر من ايه من معنى طالما ما فيش ايه ما فيش تنافي ولا تعارب فيش تنافي ولا ايه ولا تعارب تمام يعني كل ما رزقوا منها من ثمرة الرزق بعضهم قال السمرة تختلف عن السمرة وشيء جميل يقول بل والقدمة تختلف عن القدمة أفيش تنافي إنه ممكن السمرة الوحدة طعمها يختلف ما بين قدمة وإيه وأخرى أمال إيه إيش معنى قول الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرته أعيش وهذا وارد لأن الإنسان ممكن يأكل السمرة يقدم قدمة يملها في القدمة إيه الثانية أو الثالثة أو, أو الرابعة صحيح بل يتلقى واحد يأكل نصف الفاحة ويبرك النص الباقي لماذا إلا أقال بل والتورق أيضا تمام فلا يمنع هذا وإلا فما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي ماذا جوامع الكلم ما معنى هذا انه يستطيع ان يعبر عن ماذا عن اشياء كثيرة جدا بماذا بجمل قليل مفيد تمام خاصة ان الشريعة جاءت بماذا جاءت بقوالب عامة للمسائل جاء قوالب عامة للمسائل يبا هذا هو الجواب الاول انه لا يمنع ثانيا نعم قلم ويقولنا أولا بيع قلنا هابيا تفسير ضاوي وهو أولى بتفسير غيره للحديث. بارك الله فيك ثانيا يبقى الدليل الثاني لا يحل شرطان في بيع بيقول قال فيها من شرطين ولا لا فيها لنقول لك على 24 شهر بكذا وعلى 36 شهر بايه بكذا يبقى ده في شرطان ولا لا او بيقول لك لو ما سددشي الاقصاط عن يوم خمسة ببفيئة فهذا صح فهو داخل في معنى هذا الحديث ايضا فين من قال شرط واحد ده في اكثر من شرط يا رجل لا في شرطين. سادساً معنى الرباش هو وربا النسيئة هو كل زيادة مقابل له تأجيج صح؟ كل زيادة في مقابل له. وهذا عين ما يقع في هذا البيع وإن أشكال بأن الزيادة هنا وقعت سعرا للسلعة زي يتقول المدولة الكباة دي بعشرين لا باثناشر لا بثمانتاشر الزيادة دي وقعت سعرا لماذا للكوب صح لكن في بيع الآجال ما ربطش الزيادة بالكوب ربط الزيادة بماذا بالزمن تمام واخد بالك يبقى أملي عليه محمود ما كنت ما كتبت أخيرا وين أشكال بأن الزيادة وقعت سمنا للسلع قلنا فلما رب ربطها بالزمان بحيث نعم طيب بحيث كلما تأجل الزمن كلما زاد سعر السلعة وأنكر من هذا تحديد نسب كنسبة 25% بين النقد والنسيئة او تحديد كم الزيادة على قدر التأجيل هنوضح الجزئية دي لحاجة بعض اخواني هم يقولون بان هذا التأجيل سعر للسلعة كما تقوله بتداول الرجل السوبي ده كام يقول بعشرين يقول لا بثمانطاش يقول لك لا هو بعشرين تمام هنا مداوله على الايه يقول لك كذلك انا بقول لك دي على أقساط بربعين صحيح ونقد ب بتلاتين هنقول لا دي مش مداولة سعر بدليل نربطها به بالزمن صح يبقى هنا الزيادة دي سمن للسلعة ولا للتأجيل والسلعة معا تأجيل والسلعة معا تمام بدليل ايه إنه كلما تأجل الزمن كلما ايه رفع السع 36 شهر بكذا 48 شهر بكذا 60 شهر بكذا صحيح يبقى ده موجود ولا ما موجود موجود او بيقول لك خمسة وثلاثين في المية تمام للنسيئة زيادة على بيع تقسيط على بيع النقد يبقى الزيادة هنا ايه وقع على ماذا على الزمن ايه وكل زمن بمال فهو ايه فهو ربع تمام وكل شرط بالزيادة للتأجيل فهو الربا فهو الربا يبقى هذا هو الدليل الثالث معنا اكتب ايه ما هو ده الرب عصمت عارف نجمل ما خيل فيه ما قاله العلامه الالباني رحمه الله قال وكلما طال الأجل زيدا في الزيادة زيدا في الزيادة إن هي إلا معاملة إن هي إلا معاملة غير شرعية من جهة أخرى لمنافاتها. لروح الإسلام لمنافاتها لروح الإسلام القائم على التيسير القائم على التيسير على الناس والرافة بهم والتخفيف عنهم كما في قوله عليه السلام كما في قوله عليه السلام رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى رواه البخاري رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى هذا البيع فعلا يا اخواني تتنافى في سماحة الاسلام ايش سماحة الاسلام في البيع بعشرين طب انا ما معيش طب هات خمستاشر وخد صحيح لا ما ادرش على خمستاشر طب يا اخي هات 12 لكن هذا البيع بعشرين انا ما معيش خلاص ابيعو لك على تأسيد بثلاثين لا انا ما ادرش سدد خمسة جنيه في الشهر خلاص خده ايه بثمانين على عشرة اقصار خذوا مش عرب مية على سبعة أقصى، واكذب. إذا تتنافى في ماذا سماحة الإسلام؟ وهذا لا شك نظر صحيح أن هذه المعاملة ليست شرها. وقال العلامة الشيخ مقبل، وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي تلميذ الشيخ الألباني. حق من هذا؟ بيع. فيه معنى الربا وهو بيع فيه معنى فيه معنى الربا وامسك هنا وقد انتهى ولتمام كتاب البيوع وهذه المسألة التي معنا نلتقي في الغد إن شاء الله تعالى وأستأذنكم في أمر بأن لا أجيب على أسئلتكم هذا اليوم والوعد قائم بالجواب عنها لأني تأخرت ومعي بعض أهلي مما لا يمكننا أن نؤخرهم معنا كثيرا فإن شاء الله تبارك وتعالى لعلي أجعل محاضرة خاصة أجيب فيها على كل الأسئلة فتبقى مع أحدكم أمانة ونجيب عليها جملة في محاضرة صفة التحذر الرحيم والمسجد يقع تحت كبري السيدة عائشة في اتجاه منطقة البساتين إن شاء الله ووفق وخطبة الجمعة بمسجد القبيلة وخدبة الجمعة بمسجد القبيلة خلف مستشفى صدناوي بمنطقة الاسباكية او رمسيس